اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وأجرنا من عقوبتك ونيرانك واجعل مالنا إلى جناتك يا أرحم الراحمين Yeah. اللهم لا منع ما اعطيت ولا معطيا ما منعت ولا من سعد الجد ممكنا الجد الحمد. ان كان ها Paul Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. Thank ان إن جميل المطعم رحمه رضي الله عنه كان سبب اسلامه انه Hey. <laughs> in <laughs> the الضرور القرآن فهذا هو السلام We're